اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يؤتون ما انتفقوا لهم وجلته انهم الى ربهم راجعون اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون 117. ولا نكلف نفسا إلا وساها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون 118. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك ولهم أعمال من 119. حتى إذا أخذنا متر فيهم بالعذاب إذا هم يجأرون 110. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتلى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَى آثَارِكُمْ تَنقُصُونَ لَا تَجْرَؤُ الْيَوْمَ إِنَّكُمْ اذ كانت اياتي تتلى عليكم فكنتم فكنتم على اعقابكم تنكسون مستكبرين بهيهامرا تهجون افلم يتدبروا القول ام جاءهم 117. لم يأت آباءهم الأولين 118. أم لم يحرفوا رسولهم فهم له منكرون 119. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون واكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض 124. لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 125. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير فَاخْرَاجَ رَبُّكَ خَيْرًا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصَّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ يَنْظُرُ فِلْلَةَ الجُو وكشفنا ما بهم ضد للجوا في طغيانهم, طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 112. أمستكانوا لربهم وما يتضرعون 113. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا سيط غيانهم يعمهون 118. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 119. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد سَدِيدٌ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ